فيه من بعدما جاءك من العلم فقلت تعالوا فقلت تعالوا ندع ابنا انا وابنا اكون النساء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 إِين السَّبد وَيقولُونَ على اللهَّهِ الكَذِب وَيقولُون على اللهَّ كَذِبَ وَهُم يعَمون بَلا منَن أَوْفَا بِاحْدهِ وَاتَّباسَ إِ اللهه يُحِبّ وَاتَّقم إِ الذيَّينَ شْتَهُونَ باحدِ اللهَّهِ وَعما لِهِم ثمَمَنًَا قَلًا ولائِك ولا يقال لهم في الاخره ولا يكلمهم الله وَلَا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلهون امسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 وَإْذاَا خَدَ اللهَّهُ مسَاقََّ بِجِينَ لمَا آتَيتكُمْ منِ كِتابِوا وَحِكممَ ثَُّ جَاءكُمْ رَسُودُ مُصَدِّقُ لِم مكمُمْ لا تؤمِنَّ بهِهِ قال أَقْرَرْنَا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ طَالِبُ الشَّهَادَةِ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفتلق بين أحد منهم ونحن له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 ثم كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأنائك هم الضاللون إن الذين كفروا وباتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من, أحدهم من أرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ماصرين لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به